أو مناهج أو أساسيات أو سبل تفكير من هنا أو من هناك وإنما المسلم يتلقى عن الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد فينا هذا المعنى ويعلمنا أن تكون لنا الشخصية المتميزة المستقلة يعلمنا فيقول لا يكن أحدكم إمعه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء اسات ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم هذا هو ما يدعون إليه ديننا وما يحثنا عليه كتاب ربنا وسنة نبينا